بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهنا مثل من أمثال القرآن الكريم ومما لم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أو في كتابه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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذا المثل ضربه الله عز وجل في شأن قلب الكافر في شدة الضيق والحرج الذي يجده في صدره وقلبه وفي هذا المثل كلمات تحتاج إلى بيان قوله سبحانه وتعالى فمن الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم وأسماء الشرط تفيد العموم كما هو مقرر في علم الأصول إذا ورد اسم من أسماء الشرط أفاد العموم وما هو الدليل على عمومه الدليل على عمومه صحة دخول كل عليها مع سلامة اللفظ واستقامة المعنى فتقول كل من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كل من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام سواء كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا حاكما أو محكوما كل من أراد الله هدايته يشرح صدره للإسلام وقوله سبحانه وتعالى يرد هذا هو فعل الشرط وفاعله لفظ الجلاله الله وهو من الإرادة وقد اتصف الله عز وجل بصفة الإرادة أنه يريد سبحانه وتعالى وليست إرادته كإرادة إرادته كإرادة المخلوق شتان بين الإرادتين فالمخلوق قد يريد لكنه لا يقع والله عز وجل يريد فيقع ما يريده كونا وقدرا فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى فصفة الإرادة لله عز وجل صفة فعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ها هنا فمن يرد الله أن يهديه ويقول سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبتا صفة الإرادة لله عز وجل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأجمع السلف الكرام من الصحابة ومن بعدهم على أن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة على ما يليق بجلاله دون أن نمثله بأحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإرادة الله عز وجل على قسمين الإرادة التي ذكرت في حق الله عز وجل وفي كتابه وردت على قسمين إرادة تتعلق بالأمر وهي المتضمنة للمحبة والرضا وهذه تسمى إرادة دينية يريد الله عز وجل أن يتوب عليكم هذه الإرادة تتضمن المحبة والرضا يحب الله عز وجل منكم التوبة يحب الله منكم الطاعة يرضى الله سبحانه وتعالى عنكم الطاعة والعبادة هذه إرادة تتعلق بالأمر وإرادة أخرى تتعلق بالخلق وهي المشيئة التي تعني الإرادة الكونية القدرية وما المقصود بالإرادة هنا في هذه الآية؟ أهي الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟ المقصود بها الإرادة الكونية. الإرادة الكونية. فإذا أراد الله عز وجل كونا أن يهدي ذلك الشخص. شرح صدره للإسلام وأغلقت أمام وجهه أبواب الكفر وأبواب الشرك لأن الله عز وجل هو الذي أراد هدايته أراد هدايته أن تقع فوقعت من ذلك العبد الهداية والتوفيق والسداد قوله سبحانه وتعالى أن يهدي من الهداية وهي الدلالة بلطف وقد مر معنا تعريفها وذكر الأقسام فيها قوله سبحانه وتعالى يشرح هذا الشرح معناه في لغة العرب هو الفتح وقيل البسط أن يبسط الشيء يسمى شرحا تقول العرب شرحت اللحمة إذا بسطته بسطته وفتحته وكذلك أيضا يقال شرحت المشكلة من الكلام إذا بسطته وأظهرت وفتحت ما يخفى على الناس فيه ومنه شرح الصدر وهو بسطه وفتحه بنور من الله وسكينه هذا هو شرح الصدر أن يشرح بأن يبسط ويفسح ويفتح بنور من الله عز وجل يقذفه في صدر ذلك العبد وسكينه تتنزل على ذلك العبد الذي أراد الله هدايته لذلك يصير معنى يشرح بمعنى يبسط يفتح يوسع كلها تدل على معنى كلمة يشرح وشرح الصدر ورد في القرآن على قسمين شرح الصدر على قسمين إما أن يشرح الصدر بالكفر فصار الشخص مقتنعا بالكفر راضيا به وهذا هو الذي أضافه الله عز وجل إلى الكافر ولم يضفه إلى نفسه سبحانه وتعالى أنه هو الذي شرح صدر الكافر بالكفر لأن ذلك الكافر لما بينت له سبل أو طريق الهداية طريق الهداية بين له لم يقبله ويجد أنه كلما اقترب من طريق الهداية والإسلام ضاق صدره لكن إذا اقترب من طريق الكفر والشرك بالله عز وجل اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وانشرح صدره وارتاح باله لهذا الأمر لهذا الكفر قال الله عز وجل في هذا القسم ولكن من شرح بالكفر صدرا بالكفر شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب هؤلاء هم الذين غضب الله عليهم أن يشرحوا صدورهم للكفر فلا يرتاحون إلا إليه وهكذا أن يرتاح وأن يطمئن للمعاصي والذنوب هذا نوع من أنواع شرح الصدر بالمعصية أو بالكفر. القسم الثاني شرح الصدر بالإسلام والإيمان للإسلام والإيمان بمعنى أن هذا الصدر لا يقبل إلا الإسلام لا يطمئن إلا إلى الإيمان. هذا الشرح أضافه الله إلى نفسه فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح الله هو الذي شرح صدر المؤمن للإيمان الله هو الذي شرح صدر المسلم للإسلام فصار المسلم أو المؤمن لا يقبل إلا هذا الإسلام أو هذا الإيمان ولا يطمئن إلا إليه لأن الله هو الذي تولى شرح الصدر وإذا تولى الله شرح الصدر بالإيمان فلا تسل عن الإيمان الذي حدث لذلك المؤمن يزينه الله عز وجل ويحبب الإيمان إلى قلبه فلا يتركه أبدا يجد له لذة مذاق طعم يجد للإيمان حلاوة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تصور كأن هذا المؤمن يتذوق حلواء لأنه يذوق طعما لذيذا للإيمان ما السبب الله هو الذي تولى شرح صدره فإذا بذلك الصدر لا يقبل إلا الإسلام ولا يرتاح إلا للإسلام ويقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إذن الله عز وجل هو الذي يشرح الصدر وقد تولى الله عز وجل شرح الصدر للأنبياء ولأتباعهم للأنبياء ولأتباعهم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هذا الصدر الذي فيه القلب ألم يوسع حتى صار يقبل الإيمان ولا يطمئن إلا إلى العبادة والطاع؟ ماذا قال علي الصلاة والسلام في شأن عبادة الصلاة؟ قال علي الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني أين في الصلاة؟ لا تهدأ نفسه ولا تقر عينه ولا يسكن قلبه ولا يطمئن إلا للصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول لبلال يا بلال أرحنا بها ما نرتاح إلا إذا دخلنا للصلاة إذا كنا واقفين بين يدي الله عز وجل نرتاح يا بلال أرحنا بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجد الراحة واللذة في عبادة الصلاة، لأن الله شرح الصدر بالإيمان والإسلام وبالوحي الذي أنزله عليه. ما هو الذي يكون داخل الصدر؟ أتدري أن الذي يسكن داخل الصدر هو أعظم عضو من أعضائك إنه ملك الأعضاء القلب قال الله عز وجل فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي أين في الصدور التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقد ذكر أهل العلم أن الصدر إذا ذكر يشمل القلب والعقل والعلم وجميع القوى فإذا شرح الصدر معناه شرح القلب شرح العقل شرح العلم شرح أيضا كل ما يكون من قواك يشرح لك في مجال الإسلام وفي مجال الإيمان هذا هو الشرح فسل الله أن يشرح صدرك يشرح صدرك للإسلام لأنك إذا حظيت بذلك فقد حزت نورا كنت على نور من الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان، إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا وإلهنا، وبارك الله فيكم.